124. هذه النار التي كنتم بها تكذبون 125. هذا أم أنتم لا تبصرون 126. إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون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 يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا لَّا نَغْوِي فِيهَا وَلَا تَأْثِيمَ وَيَقُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَّكْنُونٌ وَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ 111. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم 112. مِن كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم 114. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربص فإنني معكم من المتربيين أم تأمرهم أحلامه بهذا أمهم قوم طغون أم يقولون تقولن 116. بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا فادقين 117. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون 118. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. 114. أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون 115. أم لهم سلم يستمعون فيه فليأتي مستمعهم بسلطان مبين 116. أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من اغَرَّ مِن أم عيادهُم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وَإِذَا رَءَوْا مِنَ مِّنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُونَ سِحَابٌ مَّرْكُومٌ فَذَرَهُمْ حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ يَوْمَ لَا يَنفَعُ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ